بسم الله الرحمن الرحيم. عاد بالذكر. للذين كفروا في عزة وشقاق لم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادا ولا تحين مناص وعجبون I هذا لشيء يرى بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عند قد هم قدائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض يومَئِذٍ فِينَهُما ۚ في الانبابِ يُلْزَمُ ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعادوا وَتِذْعَوْنُ الْأَوْسَادِ وَقَوْمُ الْطِّيُّ وَأَصْحَابُ الْأِكْهَمِ أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق وما may vous إلا إ foi ما عد لنا قط قبل يوم الحساب <تصفيق> إصبر على ما يقولون وابق. أَبَدَ ما داود في الأيد إنه أول إنا سخّرنا الجبال معه يسبح في العشى والإشراق والطيّر محجور. قل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وَهَلْ أَسَاكَ نَبَؤُ الْخَسْرِ إِنْ نَسُوا إِذْ دَخَلُوا لَا تَعْتَدُونَ فَتَظْلِمُونَ نُفُوسًا قالوا لا سخف، أصلان دغاب بناء على دب، تحكم بينما بالحق. ولا وَلَا ضِلْ وَهْدِنَا إِلَى صِرَاطِ الصِّرَاطِ إِنَّ هذا له تسع و تسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اني في الخوف قال لقد ظلم من كان بسوء لن ننجتك وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْقُلُوبِ لَيَبْغِي بِحُبِّ مَا لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هم وَظَنَّ وَظَنُّوا أَنَّ مَا تَطَّنَّاهُ فَسَوْفَ تَرَوْنَهُ وَخَرَّ راكع غَفَرْنَا لَهُ ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَذِكْرًا عَوَثْنَا مَآبًا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 فإننا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم قُمْ ثَيْنًا نَاثِبًا بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ الله هم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والماء وَمَا تَنَاهَى هُوَ مَا ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا <تصفيق> فويل الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفر ديدن في الارض أم نجعل المتقين كلفا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذبروا آياته وليتذكر أولو than لا من إنك أنت والله. فَاصْبِرْ لَهُ حَتَّى يَجْرِيَ بِأَمْرِهِ رُخَاءَ حَيْثُ أصال والشياطين كل بناء وغواص وآخرين المقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا أمن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَذِلَّةً وَحُسْنًا مَّآبًا وَاذْكُرْ ذنا <صفيق> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <تصفيق> نعم الله <العبد> إنه هو اواب وَإِنَّهُ لَمَعِينٌ دَنَا مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَبْيَاءُ وَاذْكُرِ اسْمِهِ لَوْلِيَّ وكل من الأخطار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب يَا النَّاسِ عَدْنٍ مُفَتَّحَسَنْ لَهُمُ الْأَبْوَابِ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ في رسوال شراب، وعندهم قاصرات قرف السراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفا Huh? <laughs> لم لا مرحبا تجب إنهم صانوا وقالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئت القرار قالوا ربنا من قدم لنا ull <t> in ما كان لي من علم بالملئ الأحلى إذ يختصمون شرم موقن، فإذا سويته ونفق طفيه من روحه فقوله اَشَجَّتَ الرَّبَّ لَائِقَتُ كُلُّهُمْ اجْمَعُونَ إِنَّ إِبْلِيسَ وكان من الكافرين قال <تصفيق> إبليس ما منعك أن تسر لما خلقت بيديك أستكبرت أم كنت من أَلا أَنَا خَيْرٌ مِّمَّ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ أَلا تَخْرُجُ مِن فَإِنَّكَ رَجِيبٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمٍ قال رب فأنظفني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين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 قَالَ تَفْزِعُ زَكَا لَأُمَّ يَنَهُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ تَفْزِعُ زَكَا لَأُمَّ يَنَهُمْ هذا كمن ظل مخلصاً، ولا فالحق والحق أقول. لا أمل لا أن نجهنمما منك و من تبعك منهم أجمعين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 كلفين، <تكلم> <تكلم> إنه إلا ذكر للعالمين، ولا نبأه بعد حي.